اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم كل جار من فلان ابن فلان وأحزابه من خلائقك أي يفرط علي أحد منهم أو يطغى عز جارك وجل ثناؤك ولا إله إلا أنت